تفداك عيني ومالي أمي وابوي وعيالي ويشي ثمين وغالي يا رسول الله <تصفيق> تفداك عيني ومالي أمي وابوي وعيالي ويشي ثمين وغالي يا رسول الله طيفك يداعب خيالي مزيون سيد الرجال قدرك رفيع ومالي وغالي يا الله خيالي مزيون سيد قدرك رفيع وعالي ونفداك والله يا الله يا ذا الجلالي صلي بعد مالي على بهي الجمالين نبيك يا الله يا الله يا ذا الجلالي صلي بعد الرمالي على بهي الجمالين بك يا الله علي وغالي وحالي يفديه في كل حالي والله ما يكفي ما قالي ما يكفي والله جهتك عيني ومالي امي أمي وعيالي ويشي ثميني وغالي يا رسول الله طيفك يداعي خيالي مزيوني سيدا رجالي قدرك رفيعي وعالي ونفتيك هد يا وفيك الجليل نو سطوع إلى لي رصخر الجبالي في قلبي والله هد يا وفيك الجليل نور سطوع إلى لي الجبالي في قلبي والله واسمع يا عمي وخالي شايب شبابك يهالي هذا النبي المسالي قد وسكي تفتاك عيني ومالي أمي وابويا وعيالي ويشي مني وعالي يا رسول الله طيفك يداعي خيالي مزيون سيدا رجالي قدرك رفيعي وعالي ونفتيك والله سلم عليه غزالنا ختر قابل جمال وصاح الجذعبل فعلي مشتاق والله سلم عليه الغزالنا ختر قابل الجمال وصاح الجذعبل فعلي مشتاق والله صبر يوم النزال ثابت بيقولوا فعلي صلب الجدا والنصال على عدو والله. Święty dzień, dziewczyny żony, dziewczyny żony, dziewczyny żony, dziewczyny